موسوعه النابلسي و ل ر ا ل ل ع ظ ا م ا نخرا ا ق ل و ا س ل ك إ ذ ا كرات خاسرا ف إ ي ه موسى ا هي زجرة ا فإذا ا ح د ة هم ب ل ا ه هل ر ة أتاك حديث م و س إ ذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طغى فقل هل لك إ ل ه ه م و س و ا ه النابلسي ل و ع ص ى ث م أدبر ا س فحشر ف ن ا د ى ف ق ا ل أنا ر ب ك م ا ل ل أ فأخذه ع ى الله ن ك ا ل آ خ ر ة والأولى إ ن في ى ل ك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و أ غ ط ش ل ي ن ه ا و أ خ ر ج ضحاها و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ا م متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت ا ل ط ا م ة الكبرى يوم تذكر الانسان ماسى ع و ض ر ز ت الجحيم لمن يرى ف أ م ا من طغى واثر ا ل ح ي ا ة فإن موسوعه النابلسي للعلوم ى الاسلاميه اسماء ل الله ا ل ح س ن ا م ا ت م و ذ ر ا ء ا أ ل ه الحسنى